أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهنا سعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد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 وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن رقيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما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 إِنَّهُ وَأَولائِكَ هُم أُولُو الأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِيهَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ مَغْفَرَةٍ الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فذلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع به زعم ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألحاب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للألحاب قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحفن الحديث كتابا متشابئا مثانية تشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم تَقُشَّعُ مِنْ جلود الَّذِينَ يَفشُونَ رَبَّهُمْ ۖ فَمَتَىٰ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ مُدْرِكُ اللَّهِ الْيَقِينُ ۗ وَمَن يُغْلِلْ ذَٰلِكَ فَ قِيلَ لِالْظَّالِمِينَ ذُوَّقُ ما كُنْتُمْ تكسبون عشر في بقول يا سادات إيا اللي حدوا وحنا كم يداي عشرة دي الناس عدي كنا تفسير كورانك الكريم كا كفر ياللباتنا يا دبوقا كوفني هاي يا من الزمر هاي من النفسية مثل سورة زمر كامل إذا حيات أكوية السلطنة ذي حصر كوداً بإسانا جوز كي سدحي الله باحتنات واقول با لمانا كنم إذا سودان كي جوز أو كقومي قرآن كريمك سورة زمر مكية. سورة مكية كنم إذا سورة ذي سودة عليه الصلاة والسلام ماك ودالا صدق يا تبان سنادنا نيت، احنا مددي هلا رسولك عليه الصلاة والسلام بعد البيعة والمرؤوا، مركي أدب يا النبي لقدرتك كذا، صدق يا لباتن سنو نولاء، صدق يا تبان كمك هو كنولاء، تبان كذا من المدينة كنولاء، صدق احنا قرآنك انتي صبذا، دل لنا لا إيا سديا صورة هي مكيه شغالي لباتن سوره البقره ده تبكادم 20 سنه سو دغ مدني كل كان سوره تزمر دابا يشريج سيغي ولانتا هاي قالياتي اي قاعده دغ كل كان تو دوي ايات ود كل راي واجب ليس هيا ده عشر كعوا وكبلاوانا يا انا قذاعه البشر بكادر انسان كل وقيمود مر ويدرومي او سرع على گل اي دين تقاتاي تخلق باخلاق الاسلام تبع عاد الاسلام وكذب على شيء سيجار ونقوناي خير الخلق ونقوناي ولقد كرمنا بني ادم انت ابوه مو في انا تبع ادم اسيبي سو باغه كوياي شرر انت نغوكو سحت اي اوغو شر بدل ياي وصدق الله في قوله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون كل كمر كان بشر في تبع حديثه فاللقادنايا ان اخلاق الإسلامية نوسن قاذان قال تعالى خديو يروي لنا أشواج جنسية وحلاق أحد لا يوادد إيدي قف كذك هذا تفترضون ذي وحين نفسي سليفا مالكي سليفا جنسي غي سليفا هذا عبسي ياي أمو أدور ياي أمو عاجي ياي نر باكلنيا وإنسان كذيف حديث أبطان سريالة فضائي أو حمير كرين دعوه طوغا حبه حبي جيبه حكتوه. إبتدأ تابع نوع إثا إب إله بكفيله من إبان إسرع إنسان كي نقناه إلهي للهون نقناه مكأوج العنيه العنيه حنوسينه لبنيه يا بكو ثم فمكأجدل إذا خوله حد إب إنسان كيسيو نعمة برواقعه ما يدك إلا كفيله من من الله إب هك إلا كسيو نسيه إنسان كيوهل ما ما يا ما دبك وكانها يدعو ميدي له ويارا إليه دبك إن قبل هذا كوم كلمة ما أسأل في اللغة العربية من مركي ليلة للعاقل وما لغير العاقل مركي لقى هذا اللي هو حقرني سيد الحلوه كالي ما بللي لكن مركي وحقرني للا هذا اللي من بللي قاعد أغلبية واسد البلد أي سبب ما هو نوران كما في قوله تعالى إلى يبلسوا كي كجيري كو أشر كواريكو جرتاي جاء يبليسو ما منعك أنت سجدة اللي خلقت أدم بالقولي وأنا عقد كل كنسيان ما كان يدري له ماذا نبيختم هذا بما من إني تاي وابو شريتوك يوهل ما ماو ما أبا وكان إنسان كه يلقي ميتوا إليه أبا أنتم اللي بنا قالوا تواي من قبل هذا كور بقول اللو بيع دك ما كله كفيل ما بمعنى ما هدينو ماذا دينو النبضوي دبكيه اللو بيع قد بكي اللو إنه خصوصنا هذا دبكي إلى فيدة ربما هذا نغوب كل كه خصونا يا هو مايا أول في دبارك ما كان يبكي بوها الماما يا أنا إله توقي أيها الماما حدونا أنت أكون دائستو وإله مرخو دبك باي توقي أي اللوه إنتا كلي تقف يقالمه يأين في يناله بفلي وحكو وجعله واجعال وحبه يلي إله إبا ويني أنتا تنلمي بيال وإباوه حلمي ذا الجيرين أيهوه حلمي ذا ويلي أمكي كمي دا. شأ ولا مدوي عليه، و يسير أبوه على لي، أو رأبص لي، أو بر لي، أو مجن جلي، أو رجعي لي. ما كان شو أبى إلا أبي أيه هذا أمك أب أب اللاميت كبيري. كان يحمى نواكن لي يضل لأنه أمك لأنفتي حسبيني عبادة الله وحده بما شرع، إلا كله إلا عابده وحي أوجبه ينفقه عابده وحال الله أمان أيه إلا قابل شاقنا أيه يذكره يقول نخضه أيه يوضضي أباهي وضضي مبجلي سيدان مركوه لهم أيه سيدع قفل يسكو داري حل ما مدوا أيه بحل ما ميكو لم يجعله سيدع أنه يحومه ونفتي سيدعون كباله منه أيه جيد حراما وكفر قادة وكاسا يبيري بل خسول الله وحاتنا هذا خساو نغمي ثم تعرحيسو يكبرك قال لما هذا قليلا الملمات نفسه هذا وحكو قدعه وقانتونه سيدان مركبو دقانت ملمات امركا كادرمن او اسجيرياتك اللعلا وحده قال لما راحل ثم تعرحيسو يكبرك قال لما هذا قال لما هذا قليلا المدير ما بقي من أمريكا قال لما هذا قل حدث إذا ما تأدوا يدي محاضرنا إنك من أصحاب النار إنك رذيع من أصحاب النار نردك لجيم بعد كمية هذي هذا لبي لودي لما ديالنا أصماي زي أمكن اللوم زي كلين أربعة قواعد عنده ملما كان كتبناش اليوم أما هو قانونه أصله في القرآن خير كبارنا ترغيب وترهيب مرنا خير يدل في سالج علي زينا مرنا دوت كحونيو ودولة ليس شيغا ديغايا وله البشر اتخا مود على اش نقول كدايه هذين نينكي ورا كاشا كاين اي نينكي لبااد نحد هو عيسى قانيتون ابا ديحسن هو ديس هي اخلاق ديس هي صلوج ديس هي دكنك ديس هي هي انا اللي هذاك ساعة جديدة، ساعدا يسروا تكنايا، وقائما يسروا الله تغاي، يحذر وكعب صونايا، الآخر. مال انت عندن بدبك خبذا، حذاب كهري حذاب كهلا، اسكا ويرجو فلايا، وحنخل ساجايا، رحمة ربي خبدين حريستنا، خجينا يا فلايا، كمان ميول لميديهاي، ليس كذلك، أما كل أول كي هرب الله مذب adiga markaa haakim laga dhigay suuqaran ala sanweey ki ila halmaamay elo mid yaa u sameeyay ee uu kalmiyay uu lumeyo walu u shegey kana walu u shegey dhagankisa allo wadaa cabel yamalin kala ila bootuga xamade buufilaaya adoon iyo aakhiraa ciqaab akrim iska jiraaya xalkeen nin kan dambe la waalfa la ku Omdat onmin näyttää ja lillea, maar minim milleet, voi Bibini, be laughteria ja tai yiri, ovat minulle ni aboute neuv grammat contenientsin näytä televis65-ijästä koran- lasasta lobأtsen kitus mystical warmima, religion وأن حلالي حرام كلا قولين وحيبه رضي يوحي سريفين كلا قولين أيها سيدة أوقوعا كون دمنا إبيقان قال تعالى رضي يرقل مرلبات رسول الله وحفر هذا هل يستوي جن مياه الذين أخيارت يعلمون إبيقان جنة يقان نار يقان حلال يقان حرام يقان وحن يوحسن يقان يوح الذين لا يعلمون on wa hoga shaydan hoga minayo na fi hoga minayo iblis hoga minayo hoga hoga minayo on allah qarani on ur alika ya qarani on ur karuna ya on halal on haram on haq on batil qarani huwaji ya muharram ya mandub ya makruh ya muban qarani la baba may كوميال سبب كانو وحوي انما يا تذكروا كل نبدا كان وحقرنايا وونسمايا وححم توكل عنايا لكن كان ما يقال واش كاعك سنايا نافين الله وجيت عندو دايو قالك اختي سميري كمل نوك قد ميه قسم ميه شكون إن بيته وعجهده لا إنما وحكا لما يتذكروا وحاوان سنة وحلو شيئا يقران أولو الألبابي ان يرقلتك وحيقون وإذا مصل الإنسان تضعضو طابته ضرٌ ضد دعواتوكا خبرو خبه يسوتوكا كي إسترعو دبكي أولا نقناية ربي ثم ككذا إذا أخوّله حبيعي بسيّة الإنسانك نعمة مباروضة مين هو من الله إبا وين حقيقة سيّة نسيّة إنسانك اللوظة إياه ما عليه وكانها يدعو متوك إليه الله من قبله إنتان لك اللقاء فايدين حدنا وجعاله وهو يلا إلا إبا وين هنجادا غميديال إن إبا وحلمي الله يهرب في سورة البقرة وينكو صمع احداد حصوصتها وفي سورة السعر وكمري في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وروا لكي وحي بل مدين سنجرين أبين سلاف وفي سورة السعر وحنكم رمي كوال عذابي وقل ذي شيء، الشيء كل كوالها لا محي رأذين فالله إن كنا طفي ضلال مبين إذ نسويكم بخب العالمين أدنك أمارك أن نكون لأولئين أدنك أن أحماهين أن الله إذن لا سمعيني في تواكل والمحبة والإنابة والخوف والرجاء والرغبة والرهلة قلك أمارك إذن لا سمعيني بالنروسانين الله إن كنا ففي ضلال مبين إذ نسويكم بخب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا نسافعين ولا صديق حميد حتى ودنها لغد مش على وحويا لله يا بوينه انت دن لاميديا ليضل ان نفسه هي انكب كلنيو ان سبيلي وتبه حقاي كيبجيدي ان نفسه انكب كلنيو كقوله صبنه تمته فحيسب مال ما هابنوساي إنك أذى من أصحاب النار أيك متاي فهل متى؟ نمتهم قليلا ثم نضربهم إلى عذاب غلي في صورة القمامة. مال ما هادنك أي لور عينا يا حذاب غلفس؟ قنده على عينه فاضية. أما هو يسر قانة الأدعى يا أباوي. أنا الليل هذا كساعده إسا جدا إسا قوتوكناي وقائما إسا قوتاقا يحذر إسكا إلى لناي الأخرة أخرين يكحوا مات إسكا إلى لناي ويرجوف رحمه ربه ربي إن عريس إسا ويأكي أورا لاملا لامد ماهو على رسول الله هل يستوي مسيميه الذين دادك يعلمون هبيان والذين كوا لا يعلمون عن إنما وحوان أن يباقوا إنما الله كلامه تتذكر وحواء سمو ورك جلا وللعباد إن درجتهم قل يا عبادي الذين آمنوا تغوا هم رءا بور هم رءا بور إلى إلا ربع قيء بعدين تأبل ربع قيء وما الاشك إلى ذلك نتيجة ذلك قال تعالى قلوا حاطر على رسول الله يا عبادي أنيقى إبادهم ذاه الذين أدهم ذاه آمنوا حقه رميه إتقوا كعب صلى ربكم ربكم إذن له إذن أبو راي إذن معمولة إيا سكيل علي واحد السكيل علي نيسان بامتثال أواميره وحو إذن فري حداد فارنطان وإجتنابي نواهي وحو إذن كاريبي اسكي الى الامت يا بواطا ساسا ليسكي الى لي, لي بالإيمان والعمال السالح فومين يبال الرمي يعملك صوبا وقال لك وتو. لبدا سايقا ليسكي الى اليوم حداد الى الريسان للذي نددك احسنوا وناجي حقيدتهم وعملهم واغوالهم وافعالهم وصروكهم حقيته لو ذا يا كولولا يا في الكولا يا ما كان كولا تتكو وانا جيي كرم في هذه الدنيا داو العمل هذا دا جوت حقها ولاو حساباته مشاعر دونسو خو هيات قلب ساتي يا لو دون داي حق ايواليو سلا دي كلفه مجرته كل حسابك يا في هذه الدنيا الدنيا بنوتنا غلينا كوفه وانا جيي حقيقة نيسة، عملكيسة، سلوكيسة وحرائي هاي حسنة جننة وصدق الله في قوله هل تتعول عسآني؟ إلى العسآني حتى تذيقا هو ناكسا مايسو ما هو البعض أكدوا منه لا وألفا لا كنقر ميض وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم نثقال ذرة كالذرة إنتعال يا بمكيسو كهوفا وإن تكون حسناتاً حدا يمثقال ذريكي واناك نقطه يضحفه ويؤتي من لدنه في صورة النساء إذا حداد هذه الأدنك كو واناك التي واناك بكو يال مدل من بعده مجيز حدى مركز واناك يجع الشعي لكن بلا الله لتسيري سلطان يدد كاتا بروان باقورتك وقو جيرا خناجي ما فوري كرتي و وارض الله واسع تبدا اللقوه أبوري ما رد الا كل عبده بيدين حتى جوقته تبر و الله شيء دقيها داناي صدقه قمش واسع كل نلو هذا يا رزقك و بالله دم الله بلان قاداي فرد الله واسع كلا دول في سو واسع تشلوا على الكلمه فكر الله المامي يدي مكه حدها جيرتنا إذا قلت لها نميزي حداد ميشي جوقتنا إذا قلت لها نميزي محضوب بحانتا إنها إن سبرت حداد سبرت أبل قدك إباكتي آخرى لو قصينا تروى كم العبنية كولبا ما قال تعال خدوه يريئنما مع ماه يوفى صابرون قدك الصبر صبرك هورين وحبس نفسي على ما تكره نفس نفسه واحدينيش اللغو قصبوه وينقصب الى ثلاثة اخصام صدح لقصبرك وقعيب سماء كو وطاعضه اللغو صبروه وحي تكاليفتي ابي اللغو فري اما وحا اللغو فري فرينتي اما واحد اللغو فري فريينتي اما وحا اللغو عرفي كفوك عشبي قد كو صبرتي وحي ألقى الله والقدر بفاتاه اي اي بكر كاكوك اناينا اللغو صبروه صدح وحنشا حوالا هي حماها اي نفت جعشي لقصفره سد حدها بقى ملكا لقد شكوه بذي الحلك ايباك وابوري عبادي كو سبرتي وحي قضلية قدر يمصايبك وصبرت وحي اباك عربة النفت جعلية يوفى أجرهم بغير حزب. اذا من جاء بالعسنة فله عشر امثالها Sabarka kumajiru, somka na kumajiru, jihadka na kumajiru. Amaa se kere äiti kaudu, amma savarka, avalgituusu, matistan, siiraukella bihi, lema orga, somka mahalla juava elkuda juu, vakusidi في كل صنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء الى جهادك يا صبرك يا صومك لا تضل لا بما كما لما دوغا وصبرك يا صومك جهادك كنا تضوبغ الغور هي تضوبات الى هو الله يضاعف لمن يشاء كم تاجي ان سنين حتى دوني صبر انما وعك لما لا تقدروا قاتلوا وحلفيا أدراهم أبلجود كلا بغير حسابهم ترى لا أنتي أمرت صبنا عليه ثلاثة وسلام أو أمرت أبا فري أبا يمد عبده ورينا عبادا أبا أبارة ترون أحبذ عبادا سمينا لك شركي كيشرك هيرو يسمع كلام قلنا ضابط قال تعالى إلا وهو يقبل الشكر على رسول الله ذاتك، وحاتر هذا إني أنا كرسولك خلق إسعال لجاهد لا يو وأمة توه تبع لهم، وما بيسى إسعال دواس عذان أو كتر زيهن أرجف وكلوه هذا شكوك ورعين، خلق أمة دا ذاتنا أذى كشوك ورعان ذات، وحاتر هذا إني أنا كرسولك وموت وحال لا يفرج، نجيب في الكلاب بناء. مركان من يا بعانيه إني نوّعنه منا مره كيا فرق كل خصي ده نوكله فاعل كلا يسوعي شجمه وما حفر أحد لباد أو حفر الملك إذا كل كادو يلا عمرتو والي فرق أماو يلا أمرني خبي واي فرق بسكمي مركان بلغه زوج يمركان لخرج إدك له لكن ما قطع مركان أسبابه فاعل به حدي لا يقنص اني مثل قوله تعالى وخلق الانسان ضعيف انسان كوح ومي ما لا يقنص لميق الله اومي اذا خلق الله الإنسان إِنَّ ليخلق الانسان او فايلكي لغوي نفدي انو امثو وحا لي فرج اي عبد. باي فرج لا هو عمل كف ام ادك لهذا الوداجلي ومركه ألو أمرت انا واميرت الاسلام كقوليش اما جنو عيده كتاجيسو كوليه جده حتى بدرتيو هذا المحكم درايسنا خيمه جنيه قدر هنا ذي بعدا رتمينجي وغان مامورات طاعاده قدنايتي يا وغان مني قد كتاجيش ان لوغو جننايو لوغو تمبي دافو تاسيركي مع هذا مهمة إن أول الجدات عي أبدرتي والأمر كسيف لئسوا وإرضاع له صدره لكريله وانكرت شنياً بدار وتناول وشكر ما نيا لكنني جد هذا حصرك من الله سبحانه حزوا وجل إني ميرت وحالي فري أنا عبد الله إني أبويك كلي عابد مخلص أنا أب رعتي له أب عملك محاوه لي محاكراتي هذا مر مغلب هذا حق يبي وحال لي فري لأن أكون إن أنا هذا أول المسلمين يبي إنوهو كان سنتا من هذه الأمة ومدان أمة محمد إنوهو قف كيبكوا بعد أنيقا هذا اللي فري ملك يبي إنوهو كان إلا عابده أملوهو كان سمو وحلوه قباد بادا يارك قل محاكراتي هذا إني أنيقا رسولك أخافوا عبسا إن أسيط ربي خبيجها دن قارمرو مركيس كل هذا هذا يوم مال هذا كبير عظيمه وحاسوله أمر كان لفراد وركنه ولا بول كل كم ركاد إلى عازين ما من به الماء مردي وحوك فريق مركا مركلي بكو عازين عزوك أما وحوكار غير دردري عزوك هذه عذاب لومد حلو شخصيا لا قال لي حنا ملأ فاك أفضل الخلق على ليت الله وبالنبي وقيم قيم بذنّا قال لي يقول له أمر يبوي إني أنا جرسولك أخاف وأعبسنا يا إن عصيت ربي خبيج يهدان عاصيو عذاب يوم مال عذابك عظيم من وين أيامك عبسنا يوم قل هو ميريبلو واحد يلا الله يبوينا كله مفعولك كسي ذلور مريح حسري إياه اختصاص في إذا عبد الله ألا عبدا يه لكن الله ذي الورا المريء عبدك ذا البار المريء وحلا عبدا يه أبوك الحصر الحسر والاختصاص كذا أبوك وبيعه الحسر والاختصاص كذا أبوك وبيعه الحسر والاختصاص كذا أبوك وبيعه الحسر والاختصاص كذا أبوك وبيعه الحسر والاختصاص كذا أبوك وبيعه الحسر والاختصاص كذا ويا كلي كليغا ايانه صليين دولا قربنا قول واصل على الله اي بوين كلي انا عبد عبد يا مخلصا انا وبرعت لها له ديني اني عملك اي أن انا وبرعت لها كل كاني موقفك واكا وي دين شاغل فعبدوا عبده ماشيتم وإي أضمنه من دونه أبغى يفعل عبده أنا كسموقي خير وين شاكل؟ ولكن جيبان عبده يا أنا عبادته وبارعتي ما يجدين وأضمنته ماي حقتا ما يقول إن الله غير الله لا ديو حقتا ما ينفعش كون رسول الله وبارعتي لا إن الخاسري كوا جوري قاد باي أي الله غير حويا الذين قوه خسروا انفسهم في خساره اي ادونك كو يمادو خساره معوضه عنها خساره بذلتي الماضي هذا ماض مشكل الانكران اسلامته كان يمادو با غور سانكرتا اولو هادي كو دابا مشكل الانكران اندو هادي كا لكن كان ما تاملنا ملي كل كاسه النفس لو غ خساره سيدي تفعلكو غاليه قلبي اغلى ما ايبك ويا يالي حل بالوغودي وي اوامر يا نواي خسور بالوغودي لي ان بالوغو دجي اي امتاب نواي بعد ما فقدت وانا كسمي ويداي كل كاسه غريهاك يا جنة ديني الله علي حباب من قورث اللغو قليه كل كاسه النفس بعد كو خسارتها ويلي ما كود عنده كل وحاتر على إن الخاسر هو جري قطباء الذين كوا خسروا أنفسه نفط هذا يا واهليهم دكت هذا خسارة آخرة عود ممل قرابة قران ممل إفسد ممل قرمة يوم القيامة قيام هذا ما ننت إذا كوا هوجي النفط هذا ياهل هذا عذاب لجوره ويجي لو آمنوا هذا يبره مايا هو سا خسارا قلت أسا إبجيري ألا كنبهو أعلمو براروغو أغادا ذلك خسارا هو خسارا أي الخسران تعبال المضينو أد لهم وحي لايه كوا إبجيري عابدا لكواهي من فوقه حقا قروا حي كليهن خاص خاص في ما مايوان من النار خاص النار كميلا أي كر وظل الميح مؤمن قيق عذابه ايه قلم ايه مجد ايه عريري ايه قرمون باقركة الدولفولة حقه وصمد انتا ماياء ومن تحتهن خاص صودانا ظلال مجد با فالحمل ايه عذابك ايه بلو قدك ايه ذلك عذابك اقابك درنبا يخوف الله به عذابك اشكو ابشقنا يا او يا عباد يفكروا هدوما غير الروميو مشكل عليه واحد بين ايماني وصانع العمى مشكل عليه قل وحاصل هذا الرسول الله يا عباد يا دوما هيكا الذين هدوما امنوا حق الروميو اتقوا ربكم شبكين سك الهاليه في الذين قد وحي اليهم احسنوا عقيدتي عملك في هذه الدنيا اديه غدهد كو انافلي تبدا عدو نوض عصانة جنة إليهين وأرضو الله يقولك يا أبي قاسعة مدف تسوي إنما أعكلم ماها يوفى الصابرون لذلك دلقات وحالله لما يسترى أجرهم أبقى القدق هذا لغير الحساب ترى لأنت لأ قل وحاة ترى رسول الله إني آنيك رسولك لأسولك وميرتو وحالله فري أنا عبد الله إلى هنا عابده مخلصا أنا أبراح ترى ي. له أبي الدين عملك إذكا لوحو قد فأمرت فأكل الله فري لأن أكون إن أنا هذا أولى المسلمين وقعوا الذين كوا خسروا أنفسهم نفسوا دي واي وأهليهم حاسسوا دي يوم القيامة قيامة دمانين تاذا النار رقوا قروري هو ساعة على هوي سنبهوا وعلموا فرارقوا أغادا ذلك كاس هو إساقة أياء الخسرات خسارة هذا المذينعات فهم وحيليهم من فوقهم حقا كرة نولالون حص من النار اح وطيقية بلو اي مقد ومن تعتهم حقا حصنا نولالون حص قال سنة ذلك عذاب ذلك عذابك قابقه دارنباء يخوف الله ايباكو عبسي قرين ايه ايه عذابك عباده ادوما دي سرهم ايه ايه وحا اغدق ايه ايساقو يا ايه يا عباد ادوما هايقيا أني قابل يا بغا، والذين يصنعون طغوت، ما تريق خير تريق، قال قلدي حنى. قلدي كأن قردي هركب على قردي في أنفاقه وكذب، وحتى لما أنتوا الله باي، ما هو ما هو ذا، ما يعبد من دون الله، سبقت وما في الكوثر غاب وكل منع، ما الكوثر غا كي ما إذا مركزه عبادتي كل شيء ما شاد الذي سبب كل كذا تنعبد امصيخ العبود ام عتك اعبدو المخلوق اعبدو ما قد جرت في قال تعالى خذ ووجه والذينا اخياك اجتنا ابو كذا راضي ابو طاغوت وحا ما هي كذا راضينا اي اعبدوها طاغوت هو بأي شيء من الشعي العبادة إذا ألاح شعاد هذا كميدة إلا يأضى غيرك هاديا كوفا كفق هذين أساو حيالا فأنعبو النغضي إلى الله يبوينا ونغضي لهم قوة وحيليين البشراء فرح كريم قرم عند الموت وعند القبر وعند القيام هذه الليلة عند الموت وحاوية قارت واختقاط لماذا وهو يماذا ملكي نفتك قدن لها انت يا النفت وقبيحي هي بشاره يمانيش وهذا ركتان حتى تقف محتضة راه مقتني شيئا ماذا سكرها هذا غيري الله فيله حتى هذو سماذا الله بضع عنده ايكا كسرية ملكا وقودا بايسي عندها قلخ انتو قبيحي و دوراي. دوره هي. الان هيك بحضو اهتا يسوق قبيحي على ملكة أي أي بشارة وكسعة وصدق الله في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزلوا عليهم الملائكة ملائكة بملكة كسعة دقيقة ملائكة وحيلانها ملكة الكجران اختباء كبحة إيسا وحكبحة إنتوا يقيني الدنيادي أهلك أولادي وحيبوكتك أخر قابلها أخرى وملكة ترى من يقان من عرد كل كأوجعلك تجاي على مرفلا، هذ يكون بجيري بك غفر، حتى طول صفر يسوا، المعنى كتجايزوا يسو عروشك وجدومي، كل كمفارقة المألوف ولا يقيني، كتجيدي سومش أقولي، هي غادي بعدها كجريم لاك في منش، وحلو غورنايا، الله تغافو ولا تحزنو وعبشيمو، بالجنة التي كنتم تعود، كل كأحلام بشاري يعي، سوى وما تقول لك ملايك تسواشاتي ما يقولون مرافة من مضحاتي كتماده توقيتك عليه حق الله قيمان ماي بدها دايك يمالي سلاة ديبات دينا بدها دايك يمالي سكاة ديبات دينا حق صنكي دي وحين نقول ساة دباتي اللي بريديو ديو السلام عليكم حق الله إذن مركانا ملايك تحصابي اقول تلت قبرك بي واسعي ساي جنة اوفارورتي او بشاري ساي مركانا قبرك حسولك قولك سيبه ودليله القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرنا فرسمت أين وسمعنا قبره تخيقكم باقي آنماري مركز أصبع من ناربا لوك دينة أما جنة لوك دينة ماسي مكبحه قيامه تقل قيامات كي مركز مرايك ستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون إذا كان من تيسكلا لا يحزنهم فجعل أكبر وستلقاهم الملائك إذا لهم البشر عند الموت وفي القبر وعند الغيام يا الله بشارينا كر كسائر بجلي سبحانه فبصير قلنا ذهروا تلميذ وقلنا يعني دوحاين والله اضلل والله ادو شعره امر با رسولك اي بفره ويري فباشر الرسول الكريم وحضو بشعره ايضا ادوما ايوه قال الله قدو قواك ومكواس رسولك الله فره انه ادو شعره الذين ادوما يستمعون دقائزة هل هذا الخيب قرآن كيفي دقائزان يا هذا دقائزة انا فيتصفعون واي رعا ايان اعسنه كان قرآن كأوشي ايان ولائك كوا أيال الذين دلوا حداهم الله هبوا ينالون جي فولائك هم يجع أيال الباب كل خو حبلهم بعد الباب عرقت جي حواسله وشاجي قوة مركي مغلان وركي أب قدق من مركا بدماج قوة سهانو إلى هالكوك وجرين إن يهانون سجين إن در جردناهين كل كثاسي وترغيمك الليل يجعل شيء ودوينجا قالوا دين لقدروا أفا مناحا حق علي كلمة العذب فسلك علي سنة وسنة قرابوا لها ما رؤوا هيك قالوا يا ذلك هو ضرره بالله بالله انت لك ما ركع سوهنوني يا خير لجع العظي هنانت تتبه يقف شقيا لاح المحفوظ كان أقو قرنت عشقينيه إلعان إيمان سنقوت لك لي. ما رو ما يجد المال حق وواجبي. ألا كلمة العداه عذاب كلمة الواتقة موعود ساملا أن من الجنة والناس أجمعين ذاتك وعيدك قدر الحركة قدر مي هفانت هذه الرسول كان ميا تُنقذ سماة بإنكار منحت في النار خسرا كل الله وقدر الاقرانتها يسوع عظيم كبرجع أغني داريان حلم لسجين دوما سجن ما لكن هياجو وكا يادن كرين الذين ذكر انت قربهم هم خبي جودكا كابا داي لهم وحيلين غرف قرل خره من فوقها قرلك كركوده وها اوو سيالا غرفن قرل خله مبنيهن هي جوهر أي قرلكو كدسين هي شجري وها جريرايا انت اتيا قرلك هوستودا نار قال ما والعصر والقمر وعد الله يبوه يبوه لا يخلف الله يبن مجوبيه ألي عاد يبوه يلا قوه حقوف قاديه يبوه قميه قويا وعزم حسينا أما ما جسم قوي منا يا أما وعزم قو قبنا يا أي ربنا عوارضة وقف قوي منكرا أو يبوه ينسون فرينج كركنة ترى ثم احنا بيسنا hadda haddu qaban waya waxa qolkan taa maareefana ay ku tiiman hadii in la bana kado iska qalloobana haddu kulka hore beesheega aya ila qaniyar ahaa sabashka ballamadu qaaday dhaafin kara ila maxa dhaafinad ruuxu looday wuxuu wayay ma idba لا يبي الرب والإنسا وحما هوهيو له اللعظه فاللعما يقال إن ربي على صراط مستقيم إن الله وعد الله هبا يبه يبهيوه لا يخلف الله هبا ما باتيوه ما قوبيه له هالمئات يبهيه له والذين أخيار إتنبوك الدير هذا حطاغوته وحلوه حد قذبه أن يعبدوها إنه طواغيك سنم يا شيطان يا صحي يا أجرام يا أموات ثير ابيان كو مك لا راض فان ابو نغد لله ابي ويني لهم حيلي البشره فرح عقلي ثميه جنب ده في عفشيه عند الموت هذين الضحايا وفي القبر هذين جو وفي القيامة هذين اخرتك ما بشارة بشارع كيف رسول الله بشارع تبع دي الذين مغلق القول اريق ايبه فيتبعون الرعا احسنه اريق ايبه معان كبدا ايوانا كبدا فاعه لقيسي كدقا اخباه اتباع الله اقرب حجيك قطاي القرآن حجة لك او عليك اما هو قوم الخاتف رأي مركز رميسي ادرع ذي اما إيساقا قون تراكو ونقنا يا السادس قال لكم بحلاي هذا يقال فيتبعون الرعا احسنه وناقيس اولئك الكوة اهل الذين دضا حتى الله تبويناها نوليه وأولئك كوه هم يكاليبات با وللالبا عقل عافمات غبا وصاحبه اندار كرده أفا مناحد حق واجبي عليه كوركيسا كلمة العذب هذا الارعيكي وكو واجبي وعذب الله قتلك لي أفا أنت هذه المياه تنقذ كورينكرا مناح في النار كسغا لكن ايه الذين اخيات اتقوا ربهم الى كعب صلي لهم وحيليه أورافن قرل قرة من فوق عقر كذانا أورافن قرل كلاكوسي يلانو مبنية لبسي أي تجري الدراري من تحتها خوست كذانا ألان هارو بيا وعد الله إبى يبا يباهيو لا يغلب الله إبى ما باجيو الميعاد اليمو يلم ألم ترى أن الله وهذه لس توحيد واداء ب هي قدرة إياه هي علم جيسارك هي رحمة فجيرة كذانا سدى أضاء سلامو عليه انتنا لابوري حدانا ما استري حدانا مرشدت ايمان لا توصيه نعمه الايجاد والامداد والاسعاد قال تعالى حبوا عي العالم اي واحد با فان كن رسولي غير كذبه موازا اركيني ان الله يبوينه انه انزلت تجيو من مع ما خوفك داعي ماركيز الدنيا فسألكه فيه سما ذككنا وقاسي ينابيع يا البركان يعجلون يلا في الأرض بالك بيهروك ماركيز قال انا لا يحب يلا دمبلا يا كيف سد أي دمك المارك الدنيا كل خبيه إلى سما ذككنا أدرك اللوحة كي ي البركان يو إسكسونا اما أما اللقود أما يان لقودي لا كي مدن ولا كي مدن في الأرض فذي هي الغنغن كما هذا ديدميا اداس في الأرض ذلك غدي ثم كغدارو يخرجوا طبيعيه فيه الماء فيه السماء لو كاني غول كانوا كبرقاي سر amber فقالن اللعونه مختلفا وكل قدسيه الوانو بيديال كيسه هو حباه بنتاسو قد او خمر يمر في حبوب هيا بعدي هذا حاجة هدي ثم كقلل يهيج جوا عن جاري فتراه عليه عارني أو على جليزا مسفرا إلى جوديته ما كان تبع عاداته عن جدته بور بورته هذا قيدك أوره كيان كيا كسيته مع جوديس ثم كقلل يجي إلا وحوكا يلاوحي صبعي حطاما بربربعان كي إن في ذلك أرنته قدية لو حكوثوكا لذيك وانو قدرة الله اللغة بصيك في الخيام ما اللغة بصيك ياللغة بصيك كلك كونك إيه أونك قاررك أي الدلذي كمغطاء وفي أنفسكم فلا تبصروا كلك أداد إبا قران الله وكوم مغطاء الدلذي يقو قران الله إن في ذلك أريد أن أقول هذا لا أصوصي الله أكثر لأوليد الباب عندما قالتك أقل بعض العافيماتك أهو إيا الشيطان إيا الكبر إيا التغليد إيا أنا أنقل بقوده قليل أيهوان حالك سيئو توقوت رضي أبا وجهدك من منحك شرح الله أبا في صدره حفد كيسا للإسلام في فيديي أفا حلا نور قد جاء ذكرك من ربي خبيج يشكرك او غسوكان يا كمان لاميدا فيا صدره يا الله سي شعري لي جراح صدري حب داج اسلام كن من غضب ونور يغذفه الله الى بانور كاسغنا وونه كغنا ادمها قيرتو كربو اي يا قلبي غودا نورك اي با كو حق جعلانايا قابل خناي وغاكو غنور كا وكوجيرو وا ملو غرانايا وخمينو مغلامو وغولا قويلو اركامو وغولا قويلو كحلامو وغولا ويخ يخسونايا وان حي وررجوليونايا لوكا ساقل دييتي كوجي كل عليه هي يقين يا طاعو يا تغو يا رون يا طلقات يا جسنيم سركم ابن عيني ملك الرحمن ملك السماء كبرو قلب جيسي خير باك بوله فرمان وداك ماله كل كعقوف كسيد عسا يا قوفك قلب جيسي انتي العريريين شركي يا نفاق يا كبر يا جهل يا عنت يا تغدي لنتلا قريني نوقوف عليه أشرنا كب عيني ونحن جلي لا ولا مسكوميد ما اورن كرتا ولا اسكوميد ما اورنكر فما منع شرح الله اضيفي سو دراغو لار تيسا في الاسلام الاسلامي ماذا وفيدي خير جائلك فهو اسغا على نور نور كرك اسكو سوغان مردي خديس كوغا سوغان فَوَيْنُوا لِلْغَاسِيَةِ قلوبهم من دِكِلَّةِ يا ابو ايدي قادة قرآن يا سيد اوهد الله قفك حديد الله لأي شاكي يجالي كجيرو قرآنك اللي قرآنين قلكم قرانك يا دا سيلي يالك قرآنك مركو هذا قف قو اتق الله اودي بسلو حق الله سيئك اودي كتابكم كتابك او مقلي وايو حميري كري وايو سيلي يالك سيله يره ما قودمات وحويه قفكه دوو كوجيره سيله يره خاثيرتو وايقول انا قفكه وان ديما يا لكن كل كيدي ددي سو بنت دوو وقالوا قالو واي تاغوري ييغل كلاني ما يراو ديما وان ديما يا كمر توو ساريتو شغلنا يا يا مسكعه خاثيرت سيدو تشكيسي واندي خيدي ديبانك أول ما تقرأ سريست من الازين شلقيني يلي هو تبينه كذا اللبارع خو كل كم اسقى وقت اللي هو تبينه كل كم قف كم مر كم قران كم وكل له المنافقين وفي صورة البقر وحنقسه مرني وإذا قيل له تغلاها أخذته الازة تغلا وكسي كبريا فحسبه جهنم كذا وذيار أول ما تي تنسيه إلى ميتاي فويل هذا بقدره على القاصية كون كلف سي قلوبهم لبيال قادة من ذكر الله الله إلا سقعد القرآن يدي نوشعو أي لابتد لا كلف سي القرآن كذي إيداي إذا القرآن وإيداي سيد الأورنجي راح كله شقي ما الله قلوبهم من ذكر الله بسم الله يوحديني أرونا قالوا حلو نار فويلهم هذا بدروا على القاسية قلوبهم لا يأكلوا ذكوا ينقطع من ذكر الله إلى قرآن كي سدري إلا أن جكته مركي أبل حسوسي كبير يدع الكقالي خلق سيف بييري ما هو في قوذي المامل إذا اللحكم يراك كل هذا في الظلال موبين هذه نماذج كثيرة وحينا للظلال مركي سانه كل موبين لقودرو أما بإذ لقودرو ساحف قدر جمال قوام لكن هذا الظل الكلي لا شيء، عندما يدخل الغدرين، مبين الغدرين، إنه سبحانه ولا جamma، مبين هذا الغدر والدماء، ولا يكفيه في ظلال بعض النماذج، أي كسر أي مبين إسقاط، اللهم نزل هذا الحديث، أصحاب الرسول الله، خضوان الله عليه مجمعين، أي الله وحي لذين. الله به، وحين ذا، يا رسول الله يحدثنا وركعوا من أجل، ما حياتي باباتمين ووحال لإنشيق أي قرآنك في عوامك وحال لإنشيق أي قرآنك في عوامك قرآنك قاتل أغريه قال تعالى سدوحي الله أبوينا بأ إنت إذا انسو أهل لنسو بنا الله أبوينا أي أن نزل ددجي. أحسن الحديث وحلو قهد لك نقونا أكبدا أيها أبدا جيي ومعين كتابا قرآن قرآن هي كتاب قاسو متشابها يسود قصوت عن جاي يا وناجز يا صور لايو أياس شبهة يا مثانية لا بلبا وعد يا وعي حلال يا حرام أمر يا نعي يو أنتي بلقول عليك مثانية لا بلبا كرنا كما قال أغرنايو ساقصا إرو وحاجي العنيس كما كمن العنيس أو كرخ سانو قنايا منه كرنا كدرتي شرود الذين ku wikorka yaksoonar rabbum xubiguudka baqay xasiyatuulla edaka absidi biyowayntii qofkay qalbigiisa ku jirto korka quraanka marka lagaad dhugto hoosti xadiga ku jirta korkiina quraankii qolka maxa min kara waan laalaaya sida burbiye lagu tuuray kaday adasa lagu yeqay kumuna aisha waxa ين وحيكم الذي جل سفك على جرانك أديكم ودرء مكارش بعث المركان إبترج أي حدان بدلمه أن جلوه قدو أن هو والجاحمر لكن عندنا هنا خورينا يو إسكندال حذينا يو أن كارز ديمونا يو تقبل إذا تغشى إر منه جلود الذين واعلامه وحين أتى لادك على كبكة تغشى إر وعجل رعت منه كرأن كدرتي جلود الذين kumii korkooda banangooda yahxauna rabbum haddii qad kaba qayy summa ka gadaan ataliin u haajilci quludum banangoodiya qulubum labti hoose ila digilla qurankii beel lo shegay ayay u jilci korkasi ina binagoodi wax la kasban karo ma tahay oo la raarin karo oo dadan ugu heli karaayo maya talika arrinka fudallah haluudey bow yahdi abuu kuwan liya bi وما يساو قفكو دولو قفكو مركا قرانك كسوكو بكارودو ايقالي وايو ايقالبك زي كوركيزا مذنه قرانك سامي وايو فما يبلي لله قفك ايبالو مياي فما له كايبالو مياي وما سقناني من هادي احدها نونية وما سقنانيه وليو حسوعة مقارنة وحا يبيري سبحانه أفمنح يتغي بوجهي وجهي لنا بحوجج الله حوصي يوما يصحبون في النار على وجوههم أفكارك العذاب أيه عذاب النار ترتوع وورينا وجهه وصدق الله في قوله يوما يحمر عليها في النار جهنم صدقه بحوار إذا كذب دينه أيبر له بدلا يا النار تلوه علينا وجهه وصدق عليها في النار جهنم فتكوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم وجيه ايه بناها ايه دبرك الله قد اتناه وجيه و اما شقابك ما فيشه و قنا انه ارهبه ايه انه سره بنا لقد قرناه و مارك حقه الله شيئا وجيه عندها اسكو قبضه قلك اثناء لهم نافتي وجيه الله قبل الله بايه افهم مناحي الى لناه و يوم القيامة يا ماذا مالنت هذا؟ مياك من ليس كذلك قفان صلاحين وكامنا فقيل وحلو اينا للوالمين تذكا قردرا يقول الميا ما عذابك كنتم في الدنيا كوا هنجرتين تكسبون وقرب صلو باني الحق البانية كونك مطبئ الله بالأمدة وهو الهنجرين كذب الذين كذب حقوا هنجرين الذين كو من قبلهم ومدان كو هنجرين أي حق بيني من قبلهم كوان كوان فاطافوا العذاب عذاب هبا وغيبت من حيث المال لا يشعرون أن يندرمت فعذاقهم الله هبا وينوحونا دانسيا الخزي الدولي في الحياة سنو القدير الدنيا هو سيسي والعذاب الأخيرة الأخيرة عذاب كذا أكبر مت كانت دونك كوين بظن لو كانوا هديين يعلمون كوان كوان كوان أمثل أقولك لهتاية البشر سلوها نونو قرآنك بعد أول بمقابلة فيه ولقد حجب محرمنا إننا يالله إن ناسدك في هذا القرآن قرآن كان وكانت جنية من كل مصل مع ما لا أرك كل جد أيان ذاتك يالله كل كذبنا لعلهم تذكر مدنان طولا يتذكروا إذا يوان سمع وحمل خيال تصل قرآنا يساق قرآنا عربيا لغدا كل من غير ذي وجه قل أمد صاحبة غير كيام لعل الله مدنان تودا يتقون هنا الأذاب كيس كيلالية كلك تمزيل كارك إنها بيائه دوفو عسلالي جيهين دوفو عشوناه تباعد عن جيهين أفر بكسوكا أفر لمبوكا بأيادون أفر بايسلالي كل عصون مديري كارك مدنك عو حقه بوجيري مدنك عو جيري فريسو مدنك عبو ما يكف نكرية ترى مركوطة بعدفع أو نعري زنايا خرس قووز زرايا إذا من كان وعقب هدوء البار للجنان يحصل لنا من كان وورينا مثل كقروخ ذي صار إلى كل شيء مركب عابدو حاطة عضوكي خف ككرية ترى اتجه بذلاد الله خسر ريا أحد كلا شقاقو لكن ما كان لاقي عضويا أنت كذا عجز ما ذهورا فك قال تعالى خذ ووجهي ضرب الله ابوعو يا لي مثلا من ضرب الله ابوعو يا لي مثلا مهما شتلوا وما ماو ومن بعد ما تلقى دي جاي با من لقى دي اسل فيه منك غديسه وحا كو سغن شركاو قوي سلا متشاكسون تذ عد اون هيو الرجل من صلمن قرو صارمن قيرا كلو بد بارق بل رجل النكرية إلى و هو يرحل يستوي نكانه ماذا فضنة بعد عن كذا عيا ياميت كان هلك حذل لذا مثلا نكنيت المن مكوسينين كل خاطري خمسين حتى وركب عيا أدونك موهكا مغلشة بكرية كويرا ياميكا كان لبيوته مولك بعيا باكوا الحمد لله حاجي وركي عادادي الله ما هله طلقذرهم بلانغو لا يعلموا خبا غران ما يوم قال ميت قالوا هو ايتي سدين جيرده رسول انه ما انت بما يجعنتو اييجعل هذا مركاسال لي هدي جيريده جالي ادي ييغوا وادي تش شمر او وخ قفل بكو ايمانايس كلكم حال لا تكسن ايا إِنَّكَ قال قال الرسولك ميتون مت منياتي وانهم يغون ميتون ودمنايان فلا شماته في الموت غير فرحه مال وقفت اوغادي ديدني حدو مانته دينتو حقو فرح ان كان الله قد دبنيه ثم ككذا إنكم يوم اختصموا كمر ميزاو الكاسة لبهان لو كلا بحيو ألم ترى مواذا نركي أن الله يبويني أنزل إنه تجيه من السمايكو ما أنبيو أو فسلكه وبيه قاسيي ينبيع إلى برقناية في الأرض يلقى قليها إلى كيان ثم ككذا ويخرج أببيه بشد بالماء زر عمبار مختلفا وكلا قديسيي ألوانه بأس المضف كذا ثم ككذا ك هي جوان قريء وإسوع بحى وف تراه وحد الباركى مسفرا استقى جذوته أول نقضى ثم كجبل يجعله تبوه كيالى فطعاما مدبر بري إن في ذلك أرجع جذوته عقصا لذلك روان لور الباب وحين درجف أفهم نحى صرح الله تب في دير صدره لابتى من إسلامه في دير وف هو إساق على نور افتين كركي كسوكا من ربه شبهي حقيه وكسوكا كمن ليس كذلك وفان ساعين ينو اللميدياي رمض معا فويل على غابت روحة للغاسية قلوبهم لابيه القوضوا كوهي انجاقين من بك الله الى حسيدي صدر تدعي الله انجاقين أولئك كوهي ضلال بعضبهي كسوكين مبيني اسكح قال الله أبوين نزله حدتيين أحسن الحديث وعلقه الرماكين أولا أكبرنا كتابا قلت تجير متشابها تحضر إيواناك إشقوهك مثاني الله بلا مايو تغشع إره أي قمن دعون أيسا منه قرآن كدرت جلود الذين كُبِي بداً كودا يحشون ربهم رب قوت كبقائي ثم ككذا ثلينوا واحدة بعد جلودهم بداً كودا كريا مقار كودا إيوه قلوبهم لا بيع القود إلى ذكر الله إلى حسد إيبا يؤد ذلك كان هدى الله حنون هذي أبواه هنونية في هنونك من قبقة ويشاو هبواه إن دوامه فمن روا لله هبلوا مني فما له وما سجن من هاد أحد هنونية أفا منعت يطغي بوجهه وجهي سك دورا سوال علا هل أبغى نجحه ما أبدا يوم القيامة قيامنا ما نتى كمن أمين من ذلك قف عكبت بعدي يقول لم جاي مايا وقيل وحلوه إلى الليب والمين كوي قردر صدي ما عذابات كنتم هانجلتين تكسبون كوى قرب صدا كذبا حق وحبانيين الذين أمضوا من قبلهم ومتان كوريين ككذل فأطاهم من العذاب النار من حيث مال لا يشعرون أن يندريمين فأذاقهم الله يبوين وعودا فيه الخذية في العياة من القدرة الدنيا هو صيصة والعذاب الأخيرة أخير عذاب كذا أكبر كوين بذن من عذاب الدنيا لو كانوا هديين يعلمون قوة قلنا كذب الذين من قبلهم فاتهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله يبوحوا لدنسي الخزي جل في الحياة إنه للجند الدنيا هو سيجا، ولا عذاب الآخرة، آخر عذاب كذا، أي أكبره كوين بدن من عذاب الدنيا الدنيا العذاب كذا لو كانوا هذا يهان الله يعلمون كل واحد ما كذبوا أبدا بنيا ولا كفروا ما ينقالون هو بنيا غيوب ولا كذو حجاب ربنا إن هو يعلم الناس إذا ك في هذا القرآن، القرآن كانوا كان قديسا من كل مثال، مهما كل جذبان ويا لي، لع اللهم تدخل مدن تودا يتذكروا، إن يوان سما أي مدنين قرآن قرآن لغريه، أيام ما هذا أبو غص ما يلي، كاسو عربيا لغة عربيا كويه خير هذه الرواد، قل عمد صاحب غيركيا، لع اللهم مدن تودا إن يتقون في سلاليه. فارف الله يباوه يلي مثالا معماه رجولا نن لغو معماه فيه <تصفيق> انك قدهيس أي كسران طاي شراكاء قوى إسلاله متشاكسون أبي عادهم يهو الرجولا نن صالما فيهو الرجول <تصفيق> نن